لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ونادى ا أ ص ح ب ا ل ج ن ة أصحاب ا للعلوم ن أن قد وجدنا ما وعدنا ا ما ربنا حقا ر قد ف ه وجدتم و ما د ربكم حقا ق ا ا ن ع فأذن مؤذن بينهم ا ل ل ع ن ة ا ل ل ه على ا م ي ه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 قالوا م ا أغنى عنكم جمعكم و م كنتم ا ت س ت ك ب ر و ن أ ه ؤ ل ا ء ا ل ذ ي ن أقسمتم ل ا ينالهم الله ب ر ح م أ د خ ل و ا ا للعلوم ج ن ة ا خوف ي ك م ل ا أ ن ت تحزنون ن و ا د ى أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر أصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء أ و مما رزقكم الله قالوا إ ن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم ولعبه وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و ر ح م ة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 قد خسروا أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون إ ن ربكم الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه ح ت ي ث ا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه م و ا ل ع ه النابلسي ل ر تضرعا للعلوم د الاسلاميه ح ا ا و ط م ع ا إن رحمة الله قريب من ا ل م ح س ن ي ن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 والذي خ ب ع ل ا يخرج إ ل ا ن ك د ا ك ذ ل ك ن ل ر ف ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي ش ك ر و ن